بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل السابع والأربعون من التذكرة باب كيف الجواز على الصراط وصفته ومن يحبس عليه ويزل عنه وفي شفقة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أمته عند ذلك وفي ذكر القناطر قبله والسؤال عليها وبيان قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان منكم إلا واردها في الحاشية واحد ضعيف البيهقي في الأسماء والصفات قال الهيثمي في المجمع ورواه أبو يعلى وفيه روح بن جناح ليس بالقوي اثنان سبق تخريجه طبعا هذه الحاشية بالنسبة للتسجيل السابق وهو التسجيل السادس والأربعون من التذكرة أتابع رويا عن بعض أهل العلم أنه قال لن يجوز احد الصراط حتى يسال في سبع قناطر فاما القنطره الاولى فيسال عن الايمان بالله وهي شهاده ان لا اله الا الله وهي شهادة إلا الله فان جاء بها مخلصا والاخلاص قول وعمل جاز ثم يسأل على القنطرة الثانية عن الصلاة فإن جاء بها تامة جاز. ثم يسأل على القنطرة الثالثة عن صوم شهر رمضان فإن جاء به تام جاز ثم يسأل على القنطرة الرابعة عن الزكاة فإن جاء بها تامة جاز ثم يسأل في الخامسة عن الحج والعمرة فإن جاء بهما تامتين جاز ثم يسأل في القنطرة السادسة عن الغسل والوضوء فإن جاء بهما تامين جاز ثم يسأل في السابعة وليس في القناطر أصعب منها فيسأل عن ظلامات الناس والعياذ بالله سبحانه وتعالى وذكر أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة أنه إذا لم يبق في الموقف إلا المؤمنون والمسلمون والمحسنون والعارفون والصديقون والشهداء والصالحون والمرسلون ليس فيهم مرتاب ولا منافق ولا زنديق فيقول الله سبحانه وتعالى يا أهل الموقف مر ربكم فيقولون الله فيقولون فيقولون له أتعرفونه أو فيقول لهم أتعرفونه وأظن أن هذا هو اللفظ الصح وليس كما في المطبوع إمامي وتابع فيقولون نعم فيتجلى لهم ملك على يسار العرش لو جعلت البحار السبع في نقرة إبهامه لما ظهرت فيقول لهم بأمر الله أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك فيتجلى لهم ملك عن يمين العرش لو جعلت البحار ال عشر في نقرة إبهامه لما ظهرت فيقول لهم أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك فيتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى في صورة غير صورته التي كانوا يعرفونه وسمعوا وهو يضحك فيسجدون له جميعهم فيقول, فيقول أهلا بكم ثم ينطلق بهم سبحانه إلى الجنة فيتبعونه فيمر بهم على الصراط والناس أفواجه المرسلون ثم النبيون ثم الصديقون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم المؤمنون ثم العارفون ثم المسلمون منهم المكبوب لوجهه ومنهم المحبوس في الأعراف ومنهم قوم قصروا عن تمام الإيمان فمنهم من يجوز الصراط على مئة عام وآخر يجوز على ألف ومع ذلك كله لم تحرق النار من رأى ربه عيانا لا يضام في رؤيته فتوهم نفسك يا أخي إذا صرت على الصراط ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مظلمة قد لظى سعيرها وعلى لهيبها وأنت تمشي أحيانا وتزحف أخرى قال أبت نفسي تتوب أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارا بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال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 إذا مد الصراط على جحيم تصول على, العصات وتستطيل تصول على العصات وتستطيل فقوم في الجحيم لهم ثبور وقوم في الجنان لهم مقيل وبان الحق وانكشف الغطاء وطال الويل واتصل العويل وذكر مسلم من حديث أبي هريرة فيأتون محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيؤذن لهم وترسل الأمانة والروحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولهم كالبرق الخاطف قال قلت بأبي أنت وأمي وأي شيء كمر البرق قال ألم تر إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعماله أعمالهم ونبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قائم على الصراط فيقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه فمخدوش ناج ومكردس في النار والذي نفس محمد بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم روي من حديث حذيفة ايضا وذكر مسلم ايضا من حديث أبي سعيد الخدري وفيه ثم يضرب الجسر على متن جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قيل يا رسول الله وما الجسر قال دحض مازلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكا تكون بنجد فيها شوكه يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكاجاويد الخيل والركاب فناجم مسلم أو ناجم مسلم او مسلم والصحيح أن هذه الكلمة هي مسلم وعيد وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل فناجم مسلم وبخدوش مرسل ومكردس في جهنم وعيد ومكردس في نار جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى الحديث وسيأتي بكمامه إن شاء الله سبحانه وتعالى وفي رواية قال أبو سعيد الخدري بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف وفي رواية أرق من الشعر رواها مسلم رواها مسلم وخروج بن ماجة حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوش به ثم ناج ومحتبس به ومنكوس فيها أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذكر ابن المبارك قال حدثنا هشام بن حسان عن موسى عن أنس عن عبيد بن عمير أن الصراط مثل السيف على جسر جهنم وأن لجنبتيه كلاليب وحسكا والذي نفسي بيده إنه ليأخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر. في الحاشية واحد مقيل مكان يستغلون فيه اثنان صحيح مسلم ثلاثة صحيح متفق عليه البخاري ومسلم أربعة صحيح مسلم خمسة حسن ابن ماجه والحاكم وصححه سكت عنه الذهبي ستة صحيح الإسناد ابن المبارك في زوائد الزهد وتابع وأخبرنا رشدين بن, رشدين بن سعد وعيد وأخبرنا رشدين بن سعد عن عمر بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال قال بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس يكون على بعض الناس أدق من الشعر وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع قال وأخبرنا عوف عن عبد بن سفيان العقيلي قال يجوز الناس يوم القيامة على الصراط على قدر أعمال على قدر إيمانهم وأعمالهم فيجوز الرجل كالطرف في السرعة وكالسهم المرمي وكالطائر السريع الطيران، وكالفرس الجواد المضمر، ويجوز الرجل يعدو عدوى والرجل يمشي مشيا حتى يكون آخر من ينجو يحبو حبوا، وذكر هناد ابن السري وعيد، وعيد. وذكر همناد بن السري حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا سفيان حدثنا سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال قال عبد الله يأمر الله بالصراط فيضرب على جهنم قال فيمر الناس على قدر أعمالهم أولهم كلمح البرق ثم كمر الريح ثم كأسرع البهائم ثم كذلك حتى يمر الرجل سعيا وحتى يمر الرجل ماشيا ثم يكون آخرهم يتلبط, ثم يكون آخرهم آخرهم يتلبط على بطنه فيقول يا رب لما أبطأت بي فيقول لم أبطئ بك إنما أبطأ بك عملك. قال وحدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن قتادة قال قال عبد الله بن مسعود تجوزون الصراط بعفو الله وتدخلون الجنة برحمه الله وتقسمون المنازل بأعمالكم. أبو داود عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من حما مؤمنا من منافق أراه قال بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومروما مؤمنا بشيء يريد شينه حبسه الله عز وجل على جسر جهنم حتى يخرج مما قال وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أزالون على الصراط كثير, كثير أزالون أعيد أزالون على الصراط كثير وأكثر من يزل عنه النساء ذكره أبو الفرج ابن الجوزي وقال المصطفى صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإذا صار الناس على طرف الصراط نادى ملك من تحت العرش يا فطرة الملك الجبار جوزوا على الصراط وليقف كل عاص منكم وظالم فيا لها من ساعة ما أعظم, ما أعظم خوفها وما أشد حروها يتقدم فيها من كان في الدنيا ضعيفا مهينا ويتأخر عنها من كان في الدنيا عظيما مكينا ثم يؤذن لجميعهم بعد ذلك بالجواز على الصراط على قدر أعمالهم في ظلمتهم وأنوارهم فإذا عصف الصراط بأمتي نادوا ومحمداه, ومحمداه فأبادر من شدة اشفاقي عليهم قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف ابن المبارك في زوائد الزهد فيه رشدين بن سعد ضعيف اثنان صحيح الإسناد ابن المبارك في زوائد الزهد ثلاثة خبر حسن هناد في الزهد أربعة ضعيف الإسناد هناد في الزهد هو في سنده إسماعيل بن مسلم ضعيف خمسة ضعيف الإسناد أبو داود في سنده إسماعيل بن يحيى مجهول ستة ضعيف ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين نقلا عن ابن الجوزي بصيغة التضعيف متابع وجبريل آخذ بحجزتي فانادي أراف عن صوتي رب أمتي أمتي لا أسألك اليوم نفسي ولا فاطمة ابنتي والملائكة قيام عن يمين الصراط ويساره ينادون رب سلم سلم وقد عظمت الأهوال واشتدت الأوجال والعصات يتساقطون عن اليمين والشمال والزبانية يتدقونهم بالسلاسل والأغلال وينادونهم أما نهيتم عن كسب الأوزار أما خوفتم عذاب النار أما أنذرتم كل الإمذار أما جاءكم النبي المختار صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكره أبو الفرج ابن الجوزي أيضا في كتاب روض المشتاق والطريق إلى الملك الخلاق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 مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل, وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المنعَة لك من المشي لك من المشي على بساط الأرض الأرض فضلا فضلا عن حدة الصراط فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته وانطررت إلى أن ترفع القدم الثاني والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب وانت تنظر إليهم كيف ينكسون فتسفل إلى جهة النار أو فتسفل إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم فيا لها وفيا له من منظر ما أفضعه ومرتقا ما أصعبه ومجاز ما أضيقه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فصل ذهب بعض من تكلم على أحاديث هذا الباب في وصف الصراط بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف. أن ذلك راجعا إلى يسره وعسره على قدر الطاعات والمعاصي ولا يعلم حدود ذلك إلا الله سبحانه وتعالى لخفائها وغموضها وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفي دقيق فضرب المثل له بدقة الشعر فهذا والله سبحانه وتعالى أعلم من هذا الباب ومعنى قوله وأحد من السيف أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة في اجازه الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه اسراعا منهم إلى طاعته وامتثاله ولا يكون له مرد كما أن السيف إذا نفذ بحدة بحده وقوة ضاربة في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد وإما ان يقال إن الصراط نفسه أحد من السيف أدق من الشعر فذلك مدفوع بما وصف من أن الملائكة يقومون يقومون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 ومعلوم أن رقّة الشعر لا يحتمل أو لا يحتمل هذا كله، وقال بعض الحفاظ إن هذه اللفظة ليست بثابتة. قال المؤلف ما ذكره القائل مردود بما ذكرنا من بما ذكرنا من الأخبار. وأن الإيمان يجب بذلك وأن القادر على إمساك الطير في الهواء قادر على أن يمسك عليه المؤمن فيجريه أو يمشيه فيجريه أو يمشيه ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند الاستحالة ولا في ذلك قبل المتابعة في الحاشية واحد انظر الحديث السابق نفسه وتابع ولا استحالة في ذلك للآثار الواردة في في ذلك وثابتها بنقل الأئمة العدول وثابتها بنقل الأئمة العدول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وعي بن اليمان رأيت رجلا ناما وهو أسود الرأس واللحية شاب يملأ, الشاب يملأ العين فرأى في منامه كأن الناس قد حشروا وإذا بنهر من نار وجسر يمر الناس عليه فدعي فدخل الجسر فإذا هو كحد السيف يمر يمين وشمالا فأصبح أبيض الرأس واللحية فصل احاديث هذا الباب تبين لك معنى الورود المذكور في القرآن في قوله عز وجل وإن منكم إلا واردها روي عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار أنهم قالوا الورود المرور على الصراط رواه السدي, رواه السدي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذكر أبو بكر النجاد سلمان قال حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم ابن عبدة السليطي حدثنا أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن سعيد البوشنجي قال حدثنا سليم بن منصور بن عمار قال حدثني أبي منصور بن عمار قال حدثني بشر بن طلحة الخزامي عن خالد بن الدريك اي على منبه عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال تقول النار للمؤمن يوم القيامة جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي وقيل الورود الدخول, وعيد الورود الدخول روي عن ابن مسعود وعن ابن عباس ايضا وخالد ابن معدان وابن جريج وغيرهم وحديث أبي سعيد الخدري نص في ذلك على ما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى فيدخلها العصاة بجرائمهم والأولياء بشفاعتهم وروى جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول الورد الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على ابراهيم ثم ننجي الذين اتقوا نذر الظالمين فيها جثيا وذكر ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن رجل عن خالد بن معدان قال قالوا ألم يعدنا ربنا أن نرد النار فقال إنكم مررتم بها وهي خامدة في الحاشية واحد تفسير الطبري وتفسير عبد الرزاق اثنان ضعيف ابن عدي في الكامل والبيهقي في الشعب فيه سليم بن منصور بن عمار ووالد ووالده ضعيفان ثلاثة حسن أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وفي إسناده أبو سمية مقبول كما في التقريب أربعة, أربعة خبر صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد وتابع قال ابن المبارك وأخبرنا سعيد الجيزي عن أبي الليل عن غنيم عن أبي العوام عن كعب أنه تلا هذه الآية وان من إلا واردها قال هل تدرون ما ورودها قالوا الله أعلم قال فإن ورودها أن يجاء بجهنم وعيد أن يجاء بجهنم فإن ورودها أن يجاء بجهنم وتمسك للناس كأنها متن إهالة وفي رواية فتمروا للناس أو كما قال الله تعالى عنهم أتابع كأنها متنوئها حتى إذا استقرت عليها أقدام الخلق برهم وفاجرهم نادى مناد أن خذي أصحابك وذري أصحابي فتخسف بكل ولي وليها لهي أعلم بهم من الوالد بولده ويمج المؤمنون، وقال مجاهد ورود المؤمنين هو هو الحمى التي تصيب المؤمن في دار الدنيا وهي حظ المؤمن من النار فلا يردها، وأسنده أبو عمر بن عبد البر في ذلك حديثا في التمهيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عاد مريضا من وعك كان عاد مريضا من وعك وعك به فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبشر فإن الله تعالى فان الله تعالى يقول هي ناري اسلطها على عبد المؤمن لتكون حظه من النار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 ورزقنا ايمانا وعملا واخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين